فمن نظلم من من كذب على الله وتذب بالصدق إذ جاءه أليس في جنة مكوى للكافرين والذي جاء بالصدق وطبق به أولا هم المتقون لهم لا يشاءون عند ربهم ذلك جزاء محسين ليكفر الله عن بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ أَوْلَى بِكَافٍ عَامِدًا وَيُخَوِّفُونَكَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَهُ مِنْ نَظِيرٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضل هل هن لك شفا تدري أو أرادني برحمه هل هن منسكات رحمته قل حسبني الله علي يتوكل المتوكل قُلْ إِنْ قُلْنَا عَمِلُوا أَرَأَمْ كَانَتْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَالحَرُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نَقِيرٌ